الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لما ذكر الله تبارك وتعالى عدة المتوفى عنها زوجها ذكر بعد ذلك بعض ما يتصل بها من الأحكام وذلك ما له تعلق بخطبتها أو مواعدتها أو التزوج منها فقال الله تعالى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 ولا حرج فيما تلمحون به من غير تصريح من طلب التزوج بالنساء المتوفى عنهن أزواجهن فهذا دل عليه هذا السياق لأن الحديث عن المتوفى عنها زوجها ولكن كذلك أيضا المرأة المطلقة ثلاثا هذه البائنة فإنها تبقى العدة لكن بعيدا عن زوجها لأنها لا تحل له إلا من بعد زوج، فهي في عدتها أيضا لا يجوز أن تواعد بالنكاح ولا يجوز أن تخطب، ولكن لا بأس أي يعرض بذلك وهكذا لا حرج على الإنسان على الرجل فيما أضمر في نفسه من نية التزوج بأولئك النسوة بعد انقضاء العدة وقد لا يصبر فيبدر منه شيء مما وقر في قلبه فيتحدث وذلك لضعف الإنسان فأبيح له التلميح دون المواعده والتصريح علم الله أنكم ستذكرونهن لضعفكم وعجلتكم ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا لا يواعدها على التزوج فضلا عن غيره من السفاح والزنا والفجور فكل ذلك محرم كما هو معلوم لكن لو أنه قال قولا يعرض فيه يفهمها أنه يرغب في نكاحها من غير تصريح ولا مواعدة كأن يقول أنا أبحث أنا امرأة أو يقول مثلك يرغب فيه الرجال ونحو ذلك من العبارات فهذا لا إشكال فيه لكن من غير عزم ومواعدة في مدة العدة حتى تنقضي ثم ذكر بما يذكر به عادة من تنمية المراقبة لله تبارك وتعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم وهو يعلم ما في النفوس من الاستجابة من عدمها والعزم وما يقع من النيات والإرادات كيف بما يصدر عن الأفواه أو تترجم عنه الجوارح فكل ذلك يعلمه الله تبارك وتعالى وإن خفي على الناس وهذا يوجب الحذر فاحذروه واعلموا أن الله غفور لمن تاب وأناب كثير الغفر للعباد على كثرة الذنوب والمقارفات وعلى كثرة العباد المقارفين حليم لا يعاجل بالعقوبة يؤخذ من هذه الآية الكريمة من الهدايات ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم أن الخواطر والوساوس التي تقع في القلوب لا يؤاخذ الإنسان عليها إن الله تجاوز لأمة عما حدثت به أنفسها لكن قيده بهذا القيد ما لم تتكلم به ما لم تقل أو تفعل ما لم يترجم ذلك بكلام يقوله الإنسان أو فعل يفعله كما يؤخذ من هذه الآية أن ما يقع في القلب من النيات ونحو ذلك فيما عرضتم به من خطبة النساء أو اكننتم في أنفسكم أن ما يضمره الإنسان في نفسه من التزوج بهذه المرأة التي مات عنها زوجها أو لا زالت في العدة بعدة الطلاق البائن الثلاث فهذا أمر قد لا يستطيع الإنسان دفعه عن نفسه فهو غير مؤاخذ عليه وذلك من رحمة الله تبارك وتعالى بالناس، وإلا فإن العزم على فعل الطاعة يؤجر الإنسان عليه كما لو فعلها والمراتب لا شك أن العزم الأعمال القلبية اقواها وليس بعده إلا الوقوع في الخارج يعني حصول الشيء في الخارج ودون ذلك الهم لهذا في الحسنات من هم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنة فكيف بالعزم الذي هو أقوى وهو توجه القلب المصمم على الفعل أو الترك فذلك جازم والهم دونه يعني أقل منه فالعزم فعل من الأفعال كما ذكرنا في بعض المناسبات النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فصار في النار لأنه عزم. فالعزم يأخذ عليه الإنسان. فلو أن أحدا من الناس عزم على الفجور بامرأة مثلا ووعدها وخرج لكنه في الطريق حصل له حادث أو جاء ثم وجدها فهذا يؤخذ كما لو كما لو أنه قد وقع بالفعل. لأنه إنما تخلف هذا الفعل لأمر خارج عن يده وإلا فقد عزم عليه العزم هو فعل من جملة الأفعال فيؤجر الإنسان عليه كما لو فعل الطاعة إذا حال بينه وبينها مانع وكذلك أيضا فالله تبارك وتعالى يأجر الإنسان بما عزم عليه وقصده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا لما ذكر أقواما في المدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا شاركوكم في الأجر قال حبسهم العذر فبلغ مبلغ من فعل وهكذا أيضا في جانب المعصيه لكن هنا في ما يكنه الانسان في نفسه مما يتعلق بالتزوج بفلانه أو فلانه مما لا يحل له أن بذلك لكونها في العدة عدة الوفاة أو الطلاق البائن الثلاث فهذا لا يؤاخذ الإنسان عليه هو عازم على التزوج بها لكن ليس له أن يصرح ولا يواعد وكذلك أيضا لاحظ هنا فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم فأخر ما يكنه الإنسان في نفسه الذكر التنبيه على أنه أفضل وأبقى على مال العدة من حرمة مع التنبيه على أنه نادر الوقوع أو اكننتم في أنفسكم لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم فذلك يحصل به أيضا الاخبار عن علم الله تبارك وتعالى بالظواهر والبواطن يعني ما يكنه الإنسان وكذلك أيضا ما يعرض به أو يتكلم به ثم أيضا في قوله تبارك وتعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله هذا نهي عن العزم ولا تعزم عقدة النكاح هذا لكون المواعده والاتفاق يسبقها العزم فيكون ذلك من قبيل المبالغة في النهي عن الفعل فلا تناقض ولا تعارض ولا تعزموا عقدة النكاح هناك عازم أن يتزوج لكن هنا هو منهي عن إيقاع هذا العقد أو المواعدة فقال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل يعني العدة أن تبلغ المدة التي قررها الله تبارك وتعالى ولاحظ هنا في قوله تبارك وتعالى علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدهن سرا عالم الله هذا من علم الله تبارك وتعالى بالشيء قبل أن يقع فهو يعلم ما كان وما يكون ويعلم ضعف الإنسان فخفف عنه ولهذا جاء هذا الختم للآية بقوله واعلموا أن الله غفور حليم كثير الغفر ولذلك تجاوز عنكم فيما يتعلق بالتعريم وما يقع في النفوس من النيات والمقاصد في هذا الباب وليس في كل شيء وإلا فنيات معتبره إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إنما الذي لا يؤاخذ عليه الإنسان هو الخواطر ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة هذا إذا كان تركها خوفا من الله تبارك وتعالى لكن لو أنه هم بها ثم بعد ذلك فاتته الفرصة ولو تحقق له ذلك لما فوتها فمثل هذا لا تكتب له حسنة يعني في السيئه بل تكتب عليه سيئة ثم أيضا هنا في قوله تبارك وتعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه يعلم ما في أنفسكم يعلم ما في النفوس من الإيمان والكفر والنفاق لأن ذلك عام والسياق هنا فيما يتعلق بما يكنه الإنسان بهذا الأمر أو بهذا الجانب لكن أيضا لا شك أن الله تبارك وتعالى يعلم ما تكنه النفوس من إيمان وكفر ونفاق وخوف ورجاء ومحبة وتوبة وإنابة ونحو ذلك يراقب الإنسان هذه الخواطر والإرادات وينظر ويفتش في قلبه إلى أين يتوجه وبمن يتعلق وهكذا الناس إنما يرون ظاهره ولا يطلع على البواطن إلا الله حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لم أؤمر أن أشق عن قلوب الناس ثم إن قوله تبارك وتعالى فاحذروه الحذر من الله تبارك وتعالى بفعلي ما أمر واجتنابي ما نهى وقوله في الموضعين واعلموا, واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسه أذل الإيقاظ والتنبيه وهز النفوس من أجل أن تتبصر في ذلك واعلموا أن الله غفور حليم ولو يؤاخذهم بما كسبوا جنايات لما ترك على ظهرها من دابة ولكنه كثير الغفر وهو حليم لا يعاجل بالعقوبة يمهل أذى وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا وجعلنا وإياكم هدى مهتدي والله أعلم صلى الله عليه وسلم ونبي نحمد وعليه صحبه لك الذي كم إضافة سؤالنا لا يجوز أن يقول لها تطلقي منه طلقها ثلاثا لا يجوز أن يقول تطلقي من زوجك الجديد من أجل أن ترجعي إليه لا يجوز قد مضى الكلام على هذا في المواطعة وما يحصل به فساد العقد حتى تنكح زوجا غيره قد يجتمع في النفس إيمان وكفر قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قد يجتمع في الإنسان إيمان نفاق النفاق العملي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه كان منافق ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق قد يجتمع فيه من خصال الإيمان خصال الجاهلية قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه إنك امرؤ فيك جاهلية فهذه الخصال قد تجتمع في الإنسان قد يجتمع فيه الحسد لبعض الناس أو في بعض الأحوال ويجتمع في محبة الخير أيضا لآخرين أو لنفس هذا الإنسان في وقت آخر لكن مثل هذه الصفات المتناقضة لا توجد في موضع واحد في وقت واحد لأن النقيضين لا يجتمعان. لكن يوجد فيه إيمان وكفر لكن يكون هذا الكفر إما من خصال الكفر كالكفر العملي الذي لا يخرجه من الملة مثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر نعم وكذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من خصال الجاهليه الفخر في الأحساب وطعن في الأنساب قد يوجد هذا في الإنسان لكن أن يكون هذا الإنسان أن يقال هو مؤمن كافر هكذا في إطلاق لا هو إما مؤمن وإما كافر إذا قصدنا الإيمان المعتبر الإيمان المنجي إما مؤمن وإما لكن يجتمع فيه إيمان وكفر ويجتمع فيه طاعه ومعصية يجتمع فيه خوف من الله وخوف من المخلوقين يوجد نعم يتسابقون على المرح هنا نهي ولكن تتصور هذا الآن بصورة عن طريق وسائل التواصل يرسل لها رسالة يعرف رقمها يبحث عن رقمها يأخذه من الأدلة والبرامج التي تظهر الأرقام ويرسل لها رسالة ويقول إذا انتهت العدة لا تتزوج أحدا أريد أن أتزوج منك فوعدها في السابق قد يقوله الرجل للمرأة يلقاها في مكان يطرق بابها ويقول لها مثل هذا الكلام يرسل لها امرأة يرسل لها خطابة كما يقال كل هذا ممكن أن يتصور قد يكون يتعامل معها بيع شراء قد يكون هذا الإنسان من جملة من يغشاهم في بيتهم لقربة أو صلة أو معروف وإحسان يصل إليهم مثلا صدقة أو يصل إليهم ما يحتاجون إليه يقوم بكفاياتهم هو قد يكون وصيا فيوعدها أن يتزوج بها إلا أن تقول قولا معروفا يعني من غير التصريح التعريف كان يقول مثلك يرغب به الرجال ونحو ذلك يقول إذا انقضت العدة فلا تعجلي تريثي هو الذي الل لا في ال القول المعروف والمعروف شرعا وعرفا فشرعا لو أنه وعدها على النكاح صراحة فهذا ليس بمعروف لأنه منكر لأنه مخالف للشرع لكن لو أنه قال لها لا تعجلي تريثي إذا انقضت العدة لعل الله يقير لك زوجا ترضينه أو يكرمك أو يعطيك أو كذا أو يبالغ في المهر أو نحو ذلك يعني كلمات تفهم منها لكن من غير اتفاق موعدة نعم بالنسبة للهم مجرد الهم إذا قينا البقاصد والنيات على هذا الترتيب الهم ثم العزم فالهم كتبت له حسنة لكن العزم ينزل منزلة الفعل تام والله تعالى أعلم فالطاعف المعصيح إنه كان حريصا على قتل صاحبه صار في المرض لكن لو أنه هم بقتل إنسان فلم يقتله قال كتبت له حسنة لكن هذا إذا كان خوفا من الله لكن لو أنه أراد قتله ثم بعد ذلك وجد مثلا الشرط كذا فما استطاع وجد آخرين لما ذهب هم بقتله فخاف فهذا لا يقال كتبت له حسنة لم يترك خوفا من الله نعم السلام عليكم